كن نور ملائكه كنت يسبحون بحمد ربهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم Altyazı M.K. حكمه إلى الله ليس كمثل ذي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء الله يجتمي إليه من يشاء الذين <تصفيق> أورثوا. La en kama أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بين لذلك الذ كان كما هم داخضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Amen. Oh. تعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويرلمون أنها الحق يوم ما في <تصفيق> تَنَنَنَذِرُ لَهُ فِي حُسْنِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ تَرَى Oğu olanlar Father. Oh, With them. في آياتنا ما لهم مما حيص أما lo oh and down so, all oh. Altyazı I'm not the